بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون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 وَاقْتَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأتونَنَا عَلَى اليمين قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم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 يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذا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 النات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غولون ها ينزفون وعندهم قاصرات الطفيعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال ق. 1. J Vocal 2. Ya donde 3. Ya después 4. Ya alla Could 5. طلع فرآه في سوائل جهيم طلع فرآه في سوائل جهيم قالت الله انك تتردين ولولا نعمه ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل ك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فإنهم لا آكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم الفوحى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 Salam pada Nuh di alam ini. Inna khalil kita jizi al-Muhsinin. Inna hu min ghabadina al شيعته لابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ائذكن الهات دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ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 والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين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 المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني. ماوتا له للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين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 وَهَدَيْنَاهُما الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 Salam ala Ilyasin Ina kذلك Najizil muhsinin Inna hu Min'a Ibadina Al-Mu'minin Wa inna Luطan Min'a Al-Murfalin Ithna ونحجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملين Falaulah anhu kahana al musabhiin, lalibtha fi batinin, ila yomi yubathoon, fanabznaahu bilarai, wahu saktim, wa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 dan kau, dan apa yang kau beribadatkan, apa yang kau berikan kepadanya dengan berbagai cara, kecuali orang yang سُبْحَانَهُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ <لو> كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورين جُنْدٌ دَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ